فَإمَّا منم بعد وَإمَّا فِذَا أَنْ حتىَ تَضَع الْحَرْربُ أَْزارَهاَا ذَلِكَ وَلَ يَشاءاء اللهَّ لنْ تَصرَ منِنْهُمْ وَ يَبلْنُ وَبعضَكُمْ بِبعض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 إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم الشيطان سول لهم واملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهو ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه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 إن يسألوها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضأنكم